ولما رجع موسى إلى قومه غربان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد أعلم عَجِتُم أَمَرَ رَبِّكُمْ وَأَنْ قَلَّ الْأَنِي وَحَا أَخَذَ فِي a on that. ولا يجي لن سين لهم غضب من رب بجمذله في الحياه الدنيا وان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 Kol man sen اَمَرَ مُوسَى قَوْمَهُ فَسِرِّينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِكَ فَسَلْنَا مَا هَٰذَا ۚ قَالُوا هُوَ كِتَابٌ أُنزِلَ فهاء منا إن هي إلا فتنتك إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء